بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات مشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردون وَنَخِرَ خَاسِرَةَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَة قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَة فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَة هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكُم مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا